Sallallahu ala Taaha hayrul khalqi wa ahlaha Sallallahu ala Taaha hayrul صلى الله على طه خير الخلق باحلا صلى الله على طه خير الخلق باحلا صلى الله وعلى الكون غاري ابل كورارئ بالقرمان والزذراء وإبنان صلى الله على طهان خير الخلق بأحلاها صلى الله على طهان خير الخلق بأحلاها خير الخلق بأحلاها عم الناس بإرشاد أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السحدرة قد سارا الحق وأنظارا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طهى صلى الله على طهى خير الخلق بقح لها صلى مولا بو دور تاش کو قدمام ام عمل لیلی مولا بو دور تاش کو قدمام ارج السبع سو صلى الله على طه غير الخلق بقلا شوف الفرق بالناغي بها والاحباب بوقال لها ولكاتبها وسامعها عند موتي يا قِبا احلاها صل الله على طه غير الخلق قبا